أي ربكما تكذبان وله الجوارل المنشآت في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 Amen. Mm -hmm. سَنَفرغُ لكم أيأَّهَثَْقَ فَبِأَلَ إِ رَبّكُمَاُ كَذبان يا مَشرَجّ والالْإِسِاسْتَطَعةُم أَنْ تَفُذُ أن مِن أَقَقارِ السماواتِ والأَرض إنِ استْطَعةُم أَنْ تَفُذُ مِ أَقَقار السمواتِ والأَرضِ لا تَفُذُونَ إلا لِسُلْطَانٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ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 كُمَا تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذون بالنواصي والأقدام فلأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميل آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الثلال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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء 124. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 125. فبأي آلاء ربكما تكذبان 126. كأنهن الياقوت والمرجان 127. كُمَا تَكذِّبَانَ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَمَتَانِ فبأي آلاء فِيكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ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 سور مقصورات في الخيان فباى الاء ربكما تكذبان لم يقم مثله انس قبلهم ولا جان فباى الاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حساب